حزب صغير لسيدنا الشيخ أحمد الفاعي حتى الله سره العالي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك صلاة أرقى بها مراقيا الإخلاق ونال بها غاية الاختصاص وسلم تسليما عدد ما حاض به علمك وأحصاه وكتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون الله الله الله لا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم